إِفَاءَ بِكُم جَنبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ آمَنْتُمْ أَن يُعِيدَكُم في تارةً أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به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 wa ibati wa fadallnahum ala katirin فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلاً وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كادوا inunaka 'anil ladhi awhaina ilayka li taftaria 'alayna بَنَا كَلَّ قَدْ كُنْتَ تَرْكَنُ إِلَيَّ بِشَيْءٍ قَلِيلٍ إِذًا لَأَذُقَنَّكَ ضِعْفًا فَالْحَيَاةُ وَضْعٌ فَنَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ علينا نصيراً